ائمن والذين في اموالهم حق معلوم للساء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 كلم إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على